Bismillah al-Rahman al-Rahim. Inna Rasulallahil Aqami an azir qomak min qabil ayatiyahum azab alim. Qala ya qom inni lakum nazarum mubin. An abdu Allah wa taqoo wa atiyyoon. Yofir lakum min يُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ ذَا جَالَ أَلَى يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءٌ إلَّا فِرَارًا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 فَإِن قُلْتُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارن وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهم نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنها سُهُولًا فَجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي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 وَقَالُوا ظَنُّوكَ كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّانِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَن